ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم ان ده كان من المفسدين ونريد ان فَأَنَّا عَلَى الَّذِينَ أَسْتُضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّتَهُمْ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَعَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ و аوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان ما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قروة عين لي ولك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 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ, عينها كي تقر عينها وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ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 فأصبح في المدينة خائفا يترقب يترقب فاذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدون لهما قال يا موسى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 قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يَصْطَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كبير.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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله انسم من جانب الطور نارا انسم من جانب نارا قال لأهلهم كونوا انني انست نارا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أو جَذْوَةٍ أو جذوت من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. فِي الْمَقْعَدِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَن مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جان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 وأخيها رونه وأفصح مني لسانا فأرسله مع يردا فأرسله مع يردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون.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 وقالوا ما هذا الا سحر مفتر و ما سمعنا و ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبه الدار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 وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّا إِنْ شَاءَ رَبُّنَا قُمِرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَسَاوِيًا أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عليهم آياتنا ولكننا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم لعلهم يتذكرون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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلٍ قَالُوا سِحْرٌ لِتَظَاهَرَ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّنَا كَافِرُونَ قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لك فعلم أن يتبعون أهواءهم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 قبله مسلمين, олайк јуатеон ајрхум, мрватин бма сабрну, ијдраун, ијдраун би лпаснати сијет, и мима разкнахум џунфќун, ијда сеѓу лг, и وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نرتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا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 وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أَفَلَا تعقلون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 لا يشركون وربك يعلم ما وَمَا صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا, فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 وبتغف ما آتاك الله الدار الافيرة ولا تنس نصيبك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض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 يا ليت لنا مثل ما أوت يقرون إن له لذ حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحه ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من في أه فما كان له من في أدي من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون јајолу на вие ке нè Аллах ја бејути ризкот лемеј ја шаау ми ги бади и ја кадир лоула амнн Аллаху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 وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إلَى مَعَادٍ